اَمَّا الَّذِينَ لَكَذَّبُوا فَأَسْكَنُونَهَا لِلصُّحْفِ فَإِن جَاءُكَ فَحَكِّمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شيئا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمُ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَ كَوَنَدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِي جَاء حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذلك وَمَا أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا الثورات فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا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 ورزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 124. والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 125. فمن تصدق به فهو كفارة له 126. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون